لو إلى تقدمت اللهم ا ذ ا ا ل ث ل ا ل م على محمد ر الله ا ل ن الرحيم ا ل ح م لله رب العالمين رب وسلم ا ا ا ل ل ل ص ة و ا على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابه ت أ ج م ع ي ن و ب ع د فالكتاب الذي بين أ ي د ي ن ا هو كتاب ا ل ع و ا م ل ل ل إ م ا م ا ل ب ر ك و ي ر ح م ه الله والكتاب من حيث الحجم كتاب صغير لا يتجاوز س ت ة ورقات أ م ا من حيث المضمون فقد استوعب ن ظ ر ي ة العوامل في ا ل ل غ ة من حيث العامل ومن حيث المعمول ومن حيث العملي والكتاب عزيز في بابه ولكن ق ل م ا ت ج د كتابا يتكلم عن ن ظ ر ي ة العوامل كما ي ت ن ا و ل ه ا ا ل إ م ا م البركوي رحمه الله طبعا الكتاب وضع بين أ ي د ي ن ا ن ظ ر ي ة العامل و ن ظ ر ي ة المعمول و ن ظ ر ي ة العمل لم يستوعب كل العوامل ولكنه ذكر ج م ل ة من العوامل تعتبر هي ا ل أ ص ل وما سواها يرجع إ ل ي ه ا تعتبر هي ا ل أ ص ل وما سواها يرجع إ ل ي ه ا الكتاب هناك كتاب آ خ ر تناول نفس الموضوع وسندرسه إ ن شاء الله بعد هذا الكتاب وهو كتاب العوامل ل ل إ م ا م ا ل ج ر ج ا ن ي رحمه الله كتاب العوامل ل ل إ م ا م ا ل ج ر ج ا ن ي لم يتناول إ ل ا م س أ ل ة العامل لم يتناول المعمولات ولم يتناول العمل بل اقتصرت يهود ا ل إ م ا م الجرجاني رحمه الله على إ ح ص ا ء العوامل وجمعها ونقول أ ي ض ا لم يستوعب كل العوامل الجرجاني لم يستوعب يستقص كل العوامل و إ ن م ا ذكر أ غ ل ب العوامل فعوامل الجرجاني م ئ ة عامل لو جئنا إ ل ى يعني الى تصنيف هذه ا ل م ئ ة و م ح ا و ل ة إ د خ ا ل بعضها تحت بعض سوف ترجع كلها إ ل ى عوامل الجرجاني إ ل ى عوامل ا ل إ م ا م البركوي فمثلا ا ل إ م ا م البركوي ذكر الفعل مطلقا سواء كان تاما أ و ناقصا بينما ا ل إ م ا م الجرجاني ذكر الفعل التام عاملا أ ف ر د ه على أ ن ه عامل على ح د ة وذكر كان و أ خ و ا ت ه ا عاملا على ح د ة وذكر ظ ن و أ خ و ا ت ه ا عاملا على ح د ة هذه العوامل ا ل ث ل ا ث ة كلها تندرج تحت الفعل الذي تكلم عنه البركوي لا شك أ ن ه أ غ ن ى ه ا بشيء من التفصيل لا شك أ ن التفصيل أ ف ض ل من ا ل إ ج م ا ل لكن لا يستغنى عن كتاب البركوي بعوامل الجرجاني والعكس صحيح يمكن أن يستغنى عن عوامل الجرجاني بقراءة عوامل البركوي وضع الجرجاني بقراءة الطالب إذا وضع في أن الفعل عامل لأن عن يمكن يستغنى صحيح في أن ذهنه أن فالفعل عامل سواء كان نقصا ا أ و ت ا م ا وسواء أ كان يرفع ف ا ع ل ا و ي ن ص ب م ف ع و ل ا أ و يرفع ا س م ا و ي ي ن ص ب خبرا ر أو ف ع ف ا ع ل ا و ي ن ص ب مفولن ع ي أ و يرفع ف ا ع ل ا و ي ن ص ب ث ل ا ث ة مفايل ا ل ق ض ي ة كلها تدور في فلك ا ل ف ع ل و ا ض ح هذه الفكره هذه يعني اذا أ ر د ن ا أ ن نفرق بين كتاب ا ل ج ر ج ا ن ي وبين كتاب البركوي ف البركوي كتابه فيما يتبين لي أ ف ض ل من كتاب الجرجان كتاب الجرجان أ ك ث ر تفصيلا ل م س أ ل ة العوامل فقط كتاب البركوي أ ش م ل موضوعا من حيث الموضوع حيث ذكر العوامل وذكر المعمولات وذكر العمل ذكر ستين عاملا قلنا ستين عاملا جعلها في باب واحد حيث جعل كتابه ث ل ا ث ة أ ب و ا ب الباب ا ل أ و ل يتناول فيه العوامل الباب الثاني يتناول فيه المعمولات الباب الثالث يتناول فيه العمل فذكر في الباب ا ل أ و ل ستين عاملا العوامل ستين وذكر في باب المعمولات ثلاثين معمولا وذكر في باب العمل ع ش ر ة أ ن و ا ع من العمل وهكذا يتم المجوع يتمم ا ل م ج و ع م ئ ة شيء كما نص على ذلك في م ق د م ة كتابه الباب ا ل أ و ل الذي س ن ب د أ به ولذلك نفصله قبل أ ن ن ق ر أ المتن ثم إ ذ ا جئنا إ ل ى كل باب نفصل ا ل أ ن و ا ع التي تحت هذا الباب ا ل أ ن و ا ع التي يشتمل عليها الباب فالعوامل قسمها المصنف إ ل ى قسمين عوامل م ع ن و ي ة تدرك ويتم تعقلها وفهمها وليس لها حظ في النطق لا تنطق باللسان و إ ن م ا تفهم من السياق ويعني قضيتها س ه ل ة ل أ ن عدم وجود عامل لفظي يفسح المجال للعامل المعنوي لكي يعمل ف إ ذ ا جئنا إ ل ى الفعل المضارع العوامل التي تتسلط عليه ث ل ا ث ة فقط عوامل ن ا ص ب ة وعوامل ج ا ز م ة النوع الثالث عدم وجود العوامل ا ل ن ا ص ب ة و ا ل ج ا ز م ة التجرد فنقول يد ر س ف ع ل م ض ا ر ع م ر ف و ع ل ت ج ر د ه من ا ل ن ا ص ب والجازم ف إ ذ ا العامل ا ل م ع ن و ي ياتي في حال عدم وجود العمل اللفظي يعني أخذنا كلمة معنوي من المعنى. من المعنى المعنى أخذنا من من كلمة م ع ن و ي نسبة إ ل ى ا ل م ع ن ى و ل ف ظ ي ن س ب ة إلى ان ل ل ل ف ظ هذه ا س ب ة ا ل ت ي م ع ن لدينا ع ي منسوب إلى ل م ع ن ى ل ف ظ ي ي ع ن ي م ن س و ب إ ل ى ا ل ل ف ظ أ و إلى ل ا ن ط ل أ ي ض ا الموضوع نفسه يرد ف ي ل س ق ا ل ا س ي ت ت س ل ط ع ل ي ه ع و ا ب ل ل ف ظ ي ة ج ر ه و ت ت س ل ط ع ل ي ه ع و ا ب ل ل ف ظ ي ة ت ن ص ب ه وتتسلط عليه عوامل ل ف ظ ي ة ترفعه ولكن أ ح ي ا ن ا لا يوجد عامل لفظي لا يقتضي و ج د عامل لفظي ي رفع الاسم مع أ ن الاسم مسند إ ل ي ه يعني قد أ خ ب ر اسند إ ل ي ه خبر والاسم إ ذ ا اسند إ ل ي ه لا بد أ ن يكون له محل من ا ل إ ع ر ا ب و أ ن يكون قد عمل فيه عامل ف ل ك ن يقول العامل هنا الابتداء م ع ن و ي الابتداء المعنوي ا ل م ر ا م ع ن و ي وجود يعني عدم وجود عوامل تقطف الرفع او لفظيته تقطف الرفع عدم وجود عوامل لفظيته المصب عدم وجود عوامل ل ف ظ ي ة ت ق ت ض ي ا ل ج ر ف إ ذ ا نحن إ ض ا ف ة إ ل ى هذا الكلام نجد أ ن العامل المعنوي لا يوجد إ ل ا في ح ا ل ة الرفع سواء في ا ل أ س م ا ء أ و في ا ل أ ف ع ا ل لا يوجد عامل معنوي ينصب لا يوجد عمل ا معنوي يجزم العمل ا المنوي ع في حاله الرفع فقط وهي حاله العدميه يعني في حاله عدم العمل اللفظي نجد ان العمل في الفعل عمل معنوي في حاله عدم ا العمل اللفظي ة نجد أ ن العمل في ا ل س م عمل معنوي فاذا العوامل نوعان عوامل معنوي ة ن س ب ة إ ل ى المعنى وهي أمر يتعقل و ي ت م فهمه من السياق وعوامل ل ف ظ ي ة تنطق ب و ا س ط ة اللسان تلفظ ب و ا س ط ة اللسان العوامل المعنوي ة سهل أ م ر ه ا ع ب ا ر ة عن عاملين واحد في ا ل ف ع ل ا ل م ض ا ر ع ه وتجرد ا ل وثاني ا ل في الاسم هو ابتداء ل ا العوامل ا ل ل ف ظ ي ة جعلها المصنف التي هي القسم ا ل أ و ل طبعا قسم العوامل إ ل ى ق س م العوامل ل ف ظ ي ة و عوامل س م ا ع ي ة ب د أ بالحديث عن العوامل ا ل ل ف ظ ي ة و ع و ا م ل م ع ن و ي ة بدأ ب التي ح لها حذف النطق أ ي ض ا العوامل ا ل ل ف ظ ي ة قسمها إ ل ى قسمين عوامل ل ف ظ ي ة س م ا ع ي ة وعوامل ل ف ظ ي ة ق ي ا س ي ة العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل س م ا ع ي ة هي التي تسمع من العرب ولا يزاد عليها لا يصح أ ن تمثل هذه العوامل ق ا ع د ة ك ل ي ة فيقال كلما وجد كذا ف ا ل أ م ر كذا كلما اتصل الحرف بالاسم فالاسم مجرور لا يمكن أ ن يقال هذا الكلام ل أ ن ه يمكن أ ن يتصل بالاسم حرف ولا يكون مجرور أ م ا العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل ق ي ا س ي ة فهي تمثل ق ا ع د ة ك ل ي ة القسم ا ل أ و ل الذي هو العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل س م ا ع ي ة التي تسمع من العرب ب أ ل ف ا ظ ه ا و ب ك ي ف ي ة عملها تسمع ب أ ل ف ا ا ظ ه وتسمع ب ك ي ف ي ة عملها طيب معمولاتها نقول معمولاتها يمكن أ ن تتوارد ع د ة معمولات المعمولات ليست س م ا ع ي ة إ ن م ا جانب السماء في اللفظ وفي ك ي ف ي ة عمله حرف الجر فيه سماعي الجر الذي, هو الذي يظهر يكون ع ب ا ر ة عن أ ث ر تدل عليه ا ل ك س ر ة هذا أ ي ض ا سماعي أ م ا المعمول الذي هو ر س ا ل مجروف ر هذا قياس ج ا ن ب ق ي ا س يمكن أ ن أ أ ت يكون ي د و ن ن أ ك و يكون يكون ن أ ك و ي ك ب ن ك ر و ن ن أ ك و يكون ي ك ي ت و ا ل م د ر س ة فأجعلها ك و ن يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون ي ا و ن يكون يكون يكون يكون يكون يكون ي ك يكون يكون ي ك ا ل ي ك و و ن يكون يكون يكون يكون و ن وقياسي يعني يمكن أ ن أ أ ت ي بسما أ ء كلما وجد اسم بعد حرف الجر فهو مجور ر يعني يمكن أ ن تشكل ق ا ع د ة ك ل ي ة تابع ة يعني يندرج تحتها المعمول ولكن لا يمكن أ ن نشكل أ ن نصور ق ا ع د ة ك ل ي ة تضبط العامل وذلك ل نقول هو سماعي الألباب الأول السماعي الالباب ا ل أ و ل السماعي أ و القسم ا ل أ و ل السماعي جعله خ م س ة أ ن و ا ع رحمه الله خمسة أنواع التقسيم م رحمه خمسة ص ن أنواع ف الله ا ل طبعا التقسيم والتصنيف له أ ص و ل في علم البحث و ا ل م ن ا ظ ر ة وفي علم المنطق ستجد باب اسمه التقسيم والتصنيف فلابد أ ن يعتمد التقسيم على أ ص ل يشمل كل المقسمات فهنا قسمة العوامل ا ل ل ف ظ ي ة ا ل س م ا ع ي ة على أ س ا س عملها فجعل المقسم هو العمل المقسم جعله هو العمل اصل التقسيم جعله العمل ف ب د أ بالعوامل التي تجر و هي عشرون عاملا ثم ثنى بالعوامل التي تنصب وترفع و هي ث م ا ن ي ة عوامل ثم ث ل ث ب ا ل ع و ا م ل التي ترفع و ت ن ص ب و هي و هما عاملان تم ل ن ا بهذا الشكل ثلاثون ع ا م ل ا ً ثم ث ل ث ب ا ل ع و ا م ل التي ت ن ص ب الفعل المضارع و هي أ ر ب ع ة ثم ث ت ى ر ا ب ع ا ً ب ا ل ع و ا م ل التي تجزم الفعل المضارع و هي خ م س ة عشر ع ا م ل ا ً ت ملنا بهذا الشكل ت س ع ة و أ ر ب ع و ن عاملا لفظيا سماعيا في القسم الثاني ذكر العوامل ا ل ق ي ا س ي ة وهي ع ب ا ر ة عن عن أ ح د عشر عاملا بهذا يكون المجموع عشر ع ش ر ة عوامل、نعم. بهذا يكون المجموع ث م ا ن ي ة وخمسون عاملا ع ش ر ة عوامل ق ي ا س ي ة زائد ت س ع ة و أ ر ب ع ي ن عامل سماعي زائد عاملين معنويين يتم لنا ستون عامل بهذا الشكل هذا هو الباب ا ل أ و ل هذه هي ك ي ف ي ة الباب ا ل أ و ل طبعا نحن ا ل آ ن ن ق ر أ المتن ونشرح ع ب ا ر ة الماتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على محمد و آ ل ه أ ج م ع ي ن و بعد ه ف ع ل م أ ن لابد لكل طالب م ع ر ف ة ا ل إ ع ر ا ب من م ع ر ف ة م ا ئ ة شيء ستون منها تسمى عاملا وثلاثون منها تسمى معمولا و ع ش ر ة منها تسمى عملا و إ ع ر ا ب ا فابين ل ع ر ا ف أ ب لك ب إ ذ ن الله تعالى هذه ا ل ث ل ا ث ة على طريق ا ل إ ي ج ا ز في ث ل ا ث ة أ ب و ا ب الباب ا ل أ و ل في العامل الباب الثاني في المعمول الباب الثالث في ا ل إ ع ر ا ب ف ه و إ ذ ن وضع بين أ ي د ي ن ا خ ط ة الكتاب ا ل خ ط ة التي يتناول من خلالها هذه الموضوعات طبعا الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على محمد و آ ل ه أ ج م ع ي ن هذه ا ل م ق د م ة و ا ل ت س م ي ة أ ي ض ا بسم الله الرحمن الرحيم لو أ ر د ن ا أ ن نطيل الحديث عنها فالحديث عنها يطول ولكن ليست هي المقصد ليست هي الغرض من الدرس ثم إ ن ن ا في كتاب نحن نعتبر فيه مبتدئين في علم النحو فلا داعي ل أ ن نطيل في شرحها وفي ا ل ت أ و ي ل ا ت وفي التقديرات و ف ي ا ل م ع ا ن ي التي ترتب عليها هذا ي أ ت ي فيما بعد عندما ت ق ر أ شروح هذه المتونه يتناول الشراح ا ل ب س م ل ة والحمد و ا ل ص ل ا ة بكثير من التفصيل وهناك يعني من الف م كتاب في ع ر البسمله ب ا وكيفية يعني المعانى التي التوارب على التوارب ذ ا الإعراب ف ن ن نطيل في هذا الجانب وبعده طبعا نعرف أنها ح لا فصل الخطاب هذا طبعا كما في ي وبعده ق ا ل ويؤتى ه ي بها للانتقال من كلام إ ل ى كلام والكلام في بعد كلام طويل ل أ ل ف ت نظرك إ ل ى م و ض و ع ا ت ي ع نرج ي ن الحديث عنها فيما بعد ل أ ن الكتاب لا يحتمل الحديث عنها ا ل آ ن ف ع ل م هنا هذا ا ل أ م ر خاص اللفظ عام المتناول يعني كل قارئ ينبغي أ ن يعلم أ ن ه لا بد لكل طالب م ع ر ف ة ا ل إ ع ر ا ب طالب معرفة يعني لكل من يطلب م ع ر ف ة الاعراب أ ن يعرف م ئ ة شيء لا بد أ ن يتقن و أ ن يلم ب م ئ ة شيء أ ن يعرفها لكي يتمكن من ا ل إ ع ر ا ب طبعا قال م ئ ة شيء بينما في كتاب الجرجاني رحمه الله قال م ئ ة عامل ل أ ن الجرجاني يتناول العوامل هنا قال م ا ئ ة شيء ض ر و ر ة ل أ ن ه لا يتكلم عن العوامل فقط يتكلم عن العامل والمعمول والعمل فلو قال م ا ئ ة عامل لما شمل كلامه المعمول والعمل ولو قال م ا ئ ة معمول أ ي ض ا لا يشمل العامل والعمل ولو قال ع ش ر ة أ ن و ا ع للعمل لما شمل العوامل والمعمولات و أ م ا ك ل م ة شيء فهي تشمل الجميع ولذلك قال م ا ئ ة شيء ستون منها تسمى عاملا والعامل هو الذي يؤثر في غيره يعمل في غيره والعمل يختلف كل عامل قد يختلف عمله عن ا ل آ خ ر هناك عوامل تعمل الجر هناك عوامل تعمل الرفع هناك عوامل تعمل النصب هناك عوامل تعمل الجزم هذا في اللغه في علم ا ل ل غ ة طبعا لا يخرج وهذا من يعني فضل الله عز وجل وعلى من إ ح ك ا م هذه ا ل ل غ ة لا يخرج عمل العوامل ا ل ل غ و ي ة عن هذه ا ل أ ر ب ع ة أ ن و ا ع ا ل أ ر ب ع ة الرفع أ و النصب أ و الجر أ و ا ل ج ز م لا يوجد محل إ ع ر ا ب ي في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة سوى هذه المحلات ا ل أ ر ب ع ة ولذلك يقولون لك أ ن و ا ع ا ل إ ع ر ا ب أ ر ب ع ة رفع ونصب في اسم وفعل وجر في اسم وجزم في فعل ولا يوجد نوع ا ل رابع للاعراب فكل العوامل التي نتكلم عنها ينحصر عملها في هذه الانواع ا ل ر ع حتى ل ا ر دائرة هذه ل أ ب ع ة الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو أو أو العامل اللفظي السماعي أ و القياسي قد يكون عاملا في غيره ولكن من دون أ ن يعمل فيه غيره, غيره مثل حروف الجر من زيد من ا ل م د ر س ة خرجت من ا ل م د ر س ة من عملت في ا ل م د ر س ة ولكن لا يمكن أ ن يتسلط عليها عامل يؤثر فيها فهو مؤثر في غ ي ر ه ولكن ه غير م ت أ ث ر ب غ ي ر ه يوجد لدينا ب ع ض العامل و أ ح ي ا ن ا ت ع م ل و ي ع م ل ف ي ها ب ن ف س ا ل وقت ت ع م ل و ي ع م ل ف ي ها يعني مثل ا ل فعلا ل م ض ا ر ع المنصوب أ و ا ل م ج ر و ر أ و ا ل م ر ف و ع ي ع م ل في الفعل ا و المفعول و ي ع م ل في ها خرف ل ن ص فهو م ع م و ل لما قبل ه ع ا م ل فيما بعد ه واضحه ذ ه ا ل ف ك ر ة أ ح ي ا ن ا العامل الواحد يكون عامل في معموله و معموله عامل فيه عامل هو عامل في المعمول والمعمول عامل فيه、آه. فالعمل دوري بينهما هو عامل في المعمول والمعمول عامل فيه و لكن يختلف نوع العمل لا يكون العمل واحدا ا ل آ ن مثل أ ق و ل أ ي ا تضرب أضرب أ ي اضرب ت أضرب أ ي ا اسم شرط جازم يجزم فعلين تضرب أ ض ر ب فهو عمل في ايا نقول مفعول به مقدم لتضرب مفعول به مقدم لتضرب الذي هو فعل الشرط وفعل الشرط مجزوم باي ه... هذا اعراب إ ه فنجد أ ن ه عامل في تضرب الجزم وتضرب عامل فيه النصب فالعوامل بهذا الشكل يعني قد يوجد, يعني يوجد قد الكثير في العوامل أ ن ه ا تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها وهذا ش أ ن كل ا ل ح ر و ف كل الحروف, كل الحروف ع ا م ل ة يعني كل العوامل التي تسمى حروف عامله في غيرها ولا يعمل فيها غيرها أ ح ي ا ن ا العامل يكون عاملا و م ع م و ل ا عامل لما قبله م ع م و ل فيما بعده فالذي عمل ا فيه مختلف عن عامله أ ن تدرسه يعجبني أ ن يدرس زيد أ ن حرف نصب عمل في ي د ر س ويدرس فعل مضارع منصوب ب أ ن عمل في زيد الرفع فهو عامل ل أ ن وزيد م ع م و ل ل أ ن وعامل في زيد ولكن العامل مختلف عن المعمول ونوع العمل أ ي ض ا مختلف العامل ا ل أ و ل عمل ا في الفعل النصب والمعمول للف... للعامل ا ل أ و ل هو عامل فيما بعد ه ولكن عامل فيه الرفع أ ح ي ا ن ا مثل كما ذكرت يكون العامل عامل لمعموله ومعموله عامل فيه فكل واحد منهم عامل ومعمول ب آ ن واحد مثل أ ي ن تضرب أ ض ر ب أ ي ن عامل فيه تضرب الجزم وتضرب عامل فيه النصب هذه ن ظ ر ي ة العوامل لا لا مفعول به مقدم <تصفيق> لتغير اسم شرط جازم مفعول به مقدم لتغير <تصفيق> واضح ا ل ف ك ر ة هذه إ ذ ن قالت سمى عامل ا فالعامل قلنا قد يكون عامل في غ ي ر ه ولا ي ع م ل في ه غيري و ذ ا ش أ ن كل الحروف قد يكون عامل في غ ي ر ه و قد يكون عامل في غ ي ر ه وغيره عامل في معمول آ خ ر مثل الفعل المضارع الذي له فاعل ومفعول فالتجرد يدرس زيد التجرد عمل ا في الفعل المضارع الرفع والفعل المضارع عمل ا في زيد الرفع أ ي ض ا فهنا اختلف العامل واتحد العمل العامل المعنوي. في العامل المعنوي يختلف العامل أ ق و ل أ ن يدرس ز ي د هنا أ ي ض ا العامل أ ن عامل في يدرس ويدرس عامل في زيد لا يعجبني أ ن يضرب ز ي د عمرا أ ن ا عمل النصب في يضرب ويضرب عمل الرفع في زيد ويضرب أ ي ض ا عمل النصب في عمرا فهنا اتحد العمل يعني واحد ولكن نوع العمل ا مختلف ولكن لا يمكن ي ان ل ص ب يضرب ولكن لا يمكن ع ان ل يضرب ولكن ن و لا ل يمكن ل مختلف ان م ص و ب بأن يضرب ولكن ز ي د ا م ف ع و ب يضرب احيانا مثل كما قلنا يكون العمل يعني متبادل العمل ا عمل ا في المعمول والعمل في العمل فكل واحد منهم يسمى عمل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 ويمكن ان ي ت س ل ط العمل ا الواحد على ممولين ع وعلى ثلاث ممولات ع وعلى اربع ممولات ع وعلى اكثر امل ممول ع لا ي ت س ل ط عليه الا عمل ا واحد لا يقبل الممول ع ت س ل ب عملين ا بان واحد وين كان يعمل نفس العمل نقول وين كان يعمل نفس العمل ضرب ز ي د و عمرا زيدون ف ع ل لضرب وعمر مفعول لضرب لايمكن ان يكون يتسلط على زيد الذي هو فاعل عامل آخر مع ضربه على عامل آخر مع على اخر ل ل عامل م ف و آ مع ضرب و ايضا العمل يعني العمل طبعا العمل قد يكون نقول ثلاثون منها تسمى معمولا المعمول طبعا تابع ل ن و ع ا ل إ ع ر ا ب نحن قلنا أ ن و ا ع ا ل إ ع ر ا ب أ ر ب ع ة المعمول قد يكون مرفوعا و ق د ي ك و ن م ن ص و ب ا n و ق د ي ك و ن مجرورا و ق د ي ك و ن مجزومان نقولنا العامل ق د ي ك و ن رافع و ق د ي ك و ن ن ا ص ب و ق د ي ك و ن جازم و ق د ي ك و ن جار ا ل م ع م و ل ق د ي ك و ن م ر ف و ع ا ن و ق د ي ك و ن م ن ص و ب ا n و ق د ي ك و ن مجزومان و ق د ي ك و ن مجرورا ولا يوجد م ع م و ل ي خ ر ج ع ن هذه ا ل أ ن و ا ع ا ل ا ر ب ا وقد يكون نصبا وقد يكون جرا وقد يكون جزما ولا يخرج عن هذه ا ل أ ن و ا ع ا ل أ ر ب ع ة قلنا المعمول لا بد أ ن يتسلط عليه عامل واحد العمل هو أ ث ر لتسلط العامل على المعمول وبالتالي العمل لا يمكن أ ن يكون عمل واحد لمعمولين مختلفين يوجد عمل واحد في ك ل م ة و ا ح د ة لمعمولين مختلفين تسلطا على نفس الكلمه ة من ة م ج ه ة واحده ا ل آ ن أ ق و ل أ ي ا ً تضرب أ ض ر ب أ ي ا ً هنا مفعول وفاعل أقول هذا مخت... تقول هذا عملين مختلفين لا قل ليس عمل هذا ع... تسلط هو عامل و م ع م و ل فتسلط عليه إعراء عاملا أ ث ر فيه نوعا واحدا من أ ن و ا ع ا ل إ ع ر ا ب أ و عملا واحدا وهو تسلط على غيره ف ع م ل عملا واحدا فلا يتصل ي و ج د إ ع ر ا ب او أ عملا في موقع واحد في لفظ واحد لعاملين مختلفين هذه ف ك ر ة العوامل لابد أ ن نعلمها يعني بهذا الشكل نولب فيها طيب ولذلك يعني ق يعني العامل يتسلط على يتعدد معمولاته المعمول لا يتسلط عليه إ ل ا عامل واحد والعمل دائر بينهما, بينهما اذا ل لا يمكن ان يوجد عمل واحد في معمول واحد لعاملين مختلفين ولذلك يعني في ق ص ة تذكر بين ط ل ب ة العلم يقال ان ه ا م ر أ ة ذهبت إ ل ى طالب علم ب د أ في طلب العلم قالت له تزوج علي زوجي و أ ر ي د أ ن أ ت ز و ج عليه قال لها و انا ل ل ه أ لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ف ت ي انت طالب علم قال أ ن ا طالب علم لا أ ز ا ل أدرس ادرس ل ع ر ب سابقا ي ة ما كان أ ح يذهب إلى د ا ة العربيه ل ل و م ا ش ع ي يلم ة حتى ة يكون ل حظ فيها لكن نحن درسنا في ا ل ع ر ب ي ة أ ن العامل ي أ خ ذ فاعلا ومفعولا أ و ل ا ومفعولا ثانيا ومفعولا ثالثا فالعامل الواحد يتسلط على أ ر ب ع ة معمولات أ م ا المعمول الواحد فلا يتسلط ع ل ي ه عاملان بوقت واحد فما أ ظ ن ك إ ل ا مثل هذه المعموله <تصفيق> فسبحان الخلق ا العظيم هذه ا ل ل غ ة ع ظ ي م ة ولذلك لا يحيط بها إ ل ا ن ب ي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أ و ت ي ج و ا ن ع الكلم وكانت معجزته ا ل ل غ ة كانت معجزته ا ل ل غ ة فلو تمكن احد منها لاصبح لا مضاهيا للنبي في معجزته ذ ل ك لا يحيط بها إ ل ا النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ي ن ب إ ذ ن الله هذه ا ل ث ل ا ث ة على طريق ا ل إ ي ج ا ز ا ل إ ي ج ا ز طبعا هو البيان بدون إ خ ل ا ل البيان بدون نقص وبدون إ س ح ا ب لكن لا, لا, لا يؤثر على المعنى فيسمى إ خ ل ا ل ا ولا ي أ ت ي ب أ ل ف ا ظ أ ك ث ر من المطلوب فيسمى تطويلا ف ا ل إ ي ج ا ز هو ا ل م ر ت ب ة الوسطى ولذلك ق ا ل و ا ا ل ب ل ا غ ة الايجاز إ ي ج ز البلاغة ا ل إ في ث ل ا ث ة أ ب و ا ب الباب ا ل أ و ل في العامل وعرفنا ما هو العامل والباب الثاني في المعمول والباب الثالث في ا ل إ ع ر ا ب قال الباب ا ل أ و ل في العامل وهو على ضربين العامل ينقسم إ ل ى قسمين لفظي ن س ب ة إ ل ى اللفظ اللفظ طبعا مصدر يراد به اسم المفعول ملفوظ اللفظ عن الملفوظ وهو ما له حظ في النطق ومعنوي ن س ب ة إ ل ى المعنى وهو ما ليس له حظ في النطق بل يتم تعقله وفهمه من السياق وهو عامل عدمي يعني عدم و كون ا ل ك ل م ة مسنده يقتضي أ ن يكون العامل معنويا مادام لا يوجد عامل لفظي و ا ل ك ل م ة ليست م ف ر د ة بالمسنده يعني مبتدا و أو أو فعل فعل مبتدا و مبتدا و مبتدا و مبتدا و مبتدا و م ب ت ل ا و خ ب ر د ا و مبتدا و مبتدا و مبتدا و مبتدا و مبتدا و مبتدا و مبتدا و م ب ل ع ا م ل م ع ن و م هو ا ل ا ب ت د ا و مبتدا س م ا ء و ا و مبتدا في ل أ ف ع ا ل ط ب ع د ا ا ل أ ف ع ا ل لا يعرب منها إ ل ا المضارع ولذلك لا داعي ل أ ن نتكلم عن الماضي و ا ل أ م ر أ ن ه ا مبنيات فعندما نقول الفعل المعرب نقصد به المضارع فقط فاللفظ على قسمين سماعي يعني يسمع من العرب ويحفظ كما جاء وقلت السماع يتعلق في لفظ العامل وفي عمله أ م ا المعمول ف إ ي ر الجر د ه قياسي ا حرف س م الذي ع ي ا ج ر ا ل يحدثه سماعي الاسم المجرور قياسي يمكن أ ن أ أ ت ي ب أ س م ا ء م ج ر و ر ة ك ث ي ر ة أ ي اسم ي أ ت ي بعد حرف الجر يلتصق بحرف الجر يكون مجرورا قياسي يشكل ق ا ع د ة ك ل ي ة ويمكن أ ن يقاس عليه غيره فيقال كلما وجد الفعل فلا بد له من فاعل و ك ل ما وجد المفعول فلا بد أ ن ي ت س ل ط علي ه فعلون عمل به ف ا ل س م ا ع ت س ع ة و أ ر ب ع و ن ت س ع ة و أ ر ب ع و ن عمل ا ا طيب ولقيسي ا ا ع ش ر ة و ا ل م ع نوي صار ا ل م ج م و ع س ت ونواه أ ن و ع خ م س ة أ ن و ا ع ا ل سماع خ م س ة ا ل ن و ع ا ل أ و ل حروف سماها حروف ل أ ن ه ا لا يوجد منها أ ف ع ا ل ولا يوجد منها أ س م ا ء كلها حروف تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها تجر رسما واحدا فقط طيب لماذا هذا التقييد لا يوجد عندنا حروف تجر اسمين طيب لماذا يقول حروف تجر رسما واحدا فقط هذا في محذور اضطره إ ل ى هذا القيد نقول لان الحروف هناك حروف تنصب وترفع وهناك حروف ترفع وتنصب يعني تعمل عملين في معمولين فهو يريد أ ن يبين أ ن حروف الجر هذا النوع لا تعمل إ ل ا في معمول واحد فقط لا يمكن أ ن يكون للعامل الواحد من هذا النوع معمولان ولا عملان بل عمل واحد في معمول واحد ل أ ن العوامل ا ل آ ت ي ة سنجد أ ن هناك عوامل لها عملان لها عملان مختلف أ ح د ه م ا عن ا ل آ خ ر وهناك عوامل لها عملان متفقان يعني حروف الجزم التي الجزمه التي تجزم فعلين هي حرف جزم وله مجزومين إ ن تدرس تنجح العامل إ ن حرف وتجزم مجزو تدرس مجزوم بان وتنجح مجزوم بان فهو عامل عمل نفس العمل في معمولين مختلفين فهذه العوامل لها عمل واحد ليس عملا ن وفي معمول واحد ليس في معمولين و ا ض ح ا ل ف ك ر ة فقط يعني لا تجر رسمين معا ولا تجر وترفع او تجر وتنصب و تسمى حروف ا ل ج ر هذه الحروف هذه العوامل تسمى حروف الجر و حروف ا ل إ ض ا ف ة نفس المعنى طبعا الجر و ا ل إ ض ا ف ة مترادفان إ ذ ا قلت حروف الجر و إ ذ ا قلت حروف ا ل إ ض ا ف ة فالمعنى واحد طيب كيف يكون المعنى واحد الجر معناه جر معان ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ا ل أ س م ا ء مررت بزيد فالباء ما وظيفتها الباء قامت ب م ه م ة إ س ن ا د ي ة فهي و ا س ط ة في ا ل إ س ن ا د فاسندت أ س ن د ت ل ل إلى ل ف ع ا م الذي بعدها أ س الفعل الذي قبلها الى ذ ي قبلها ل إ الاسم الذي بعدها ولذلك حروف منها من هذه ا ل ج ه ة اختصت الحروف ب ا ل أ س م ا ء لماذا اختصت ب ا ل أ س م ا ء ل أ ن الجر ع ب ا ر ة عن إ س ن ا د ونحن إ ذ ا جئنا إ ل ى الكلمات ا ل ع ر ب ي ة من حيث ا ل إ س ن ا د سنقسمها إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م كلمات تسند ويسند إ ل ي ه ا يعني تصلح أ ن تكون م س ن د ة إ ل ى غيرها وتصلح أ ن يسند إ ل ي ه ا غيرها وهي ا ل أ س م ا ء الاسم يمكن أ ن يسند إ ل ي ه غ ي ر ه فنقول ضرب زيدون هنا اسندت الضرب إ ل ى زيد ويمكن أ ن نسند إ ل ي ه خبر ف أ ق و ل زيدون قائم اسندت القيام إ ل ى زيد زيد إ ذ ن مسند إ ل ي ه طيب قائم اسم أ م لا اسم وهو م س ن د إ ل ى زيد فالاسم إ ذ ن ي أ ت ي م س ن د إ ل ي ه و ي أ ت ي م س ن د ا ل ن و ع الثاني كلمات تسند إ ل ى غيرها ولكن لا يسند إ ل ي ه ا غيرها وهي ا ل أ ف ع ا ل ا ل أ ف ع ا ل ي صح أ ن أ س ن د ه ا إ ل ى ا ل أ س م ا ء ضرب زيد عمرا اسندت الضرب إ ل ى زيد ولكن لا يمكن أ ن أ س ن د الفعل إ ل ى فعل آ خ ر فلو ق ل ا ل ض ر ب قامه لا يتحصل لدينا كلام تام فالفعل لا يسند إ ل ى فعل لا يتم معناه إ ل ا إ ذ ا أ س ن د إ ل ى اسم النوع الثالث كلمات لا تسند إ ل ى غيرها ولا يسند غيرها إ ل ي ه ا الضرب مسند الى ز ي ت ما المسند إ ل ي ه هو الذي يقوم بالفعل وليس الذي يتقدم أ و ي ت أ خ ر عن الفعل اي ل ل م س ن د إ ه الان ذ ي يقوم ب ل ل ل ف ع ا آ لو قلت زيد ونضربه هل الضرب قام بزيد أ م زيد قام بالضرب زيد, أيه؟ آآ آآ زيد هو الضرب زيد هو الضرب نعم الضرب, هو الذي قام نعم الضرب صدر من زيد يعني فسواء جعلته في ا ل أ و ل أ و في ا ل آ خ ر ا ل أ م ر يتعلق بالمعنى وكذلك نقول لو قلنا زيد ق ا م نفس الكلام تعلق بزيد اي نعم او قام زيد مختلف الوضع فالسم إ ذ ن يسند اليه الفعل ويسند اليه الاسم ا لكن ذ ي يواثره ل الفعل لا يسند اليه بل يسند الى غيره لا يسند ل ي ه الحرف لا يسند ولا يسند ل ي ه بل يكون ر ا ب ط ة أ د ك ا ا ربط ب ي ن ا ل أ س م ا ء و ا ل أ ف ع ا ل أ و ب ي ن ا ل أ س م ا ء و ا ل أ س م ا ء أ و ب ي ن ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ف ع ا ل ا ل ح ر ف يكون أ د ا ة ربط ب ي ن ا ل أ س م ا ء و ا ل أ ف ع ا ل م ر ر ت ب ز ي د ا ل ح ر ف هناك أ د ا ربط ب ي ن ا ل م ر و ر و ب ي ن ز ي د ج ا ء زيد, زيد و ع م ر ا ل و ا و ه ن ا ربط ت ب ي ن ا ل ف ع ل و ا ل ف ع ل ج ا ء ز ي د و ن هناك ر ب من ا ل و ا و ربطت ب ي ن ز ي د و ع م ر ب ي ن المكان الذي يجب ا ج ت ه د عمر و ن هناك ه الواو جاءت ر ا ب ط ة بين الفعل والفعل فالحرف أ د ا ة ربط إ م ا بين ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ س م ا ء أ و بين ا ل أ س م ا ء و ا ل أ س م ا ء أ و بين ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ف ع ا ل فلا ي أ ت ي م س د د ا ولا مستدا ا إ ذ ه طيب حروف الجر تقوم بمهمه اسناد الى مجرورها, تقوم بمهمة إلى مجرورها. يعني تجر معان ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ا ل أ س م ا ء التي دخلت عليها وبالتالي ا ل أ ف ع ا ل لا تدخل على ا ل أ ف ع ا ل حرف الجر、مم. لماذا ل أ ن ا ل أ ف ع ا ل لا ي س ن د إ ل ي ه ا مررت بزيد أ ن ا أ س ن د ت المرور إ ل ى زيد、مم. لكن لو ل وصلت و ا ل ب ا ء بفعل لا ي س ن د ف ع ل إ ل ى فعل, فعل. فسميت حرف جر ل أ ن ه ا تجر معان ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ا ل أ س م ا ء هذا من جهه يعني ما مررت بقيام بقيام بقى ق اسم اسم مرت ب ق ا م ة ما ستقوم مرت ب ق ا م ة ذهب ب ق ا م ة له معنى لا العرب ا تبع ل ل م ع ن ى ولذلك اختصت حروف الجر ب ا ل أ س م ا ء لانها تسند إ ل ي ه ا و ا ل أ س م ا ء هي التي تصلح ل أ ن يسند إ ل ي ه ا ولذلك اختصت ب ا ل أ س م ا ء قالت تجر ر س م ا ولا تدخل على الفعل ها فسميت حروف جر ل أ ن ه ا تجر معان ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ا ل أ س م ا ء طيب حروف إ ض ا ف ة ل أ ن ه ا تضيف معان الافعال الى الأسماء طيب حرف إضافة لأنها تضيف معاني الأفعال إ ا ل أ س م ا ء ط ب ما ما هي معان ا ل أ ف ع ا ل ا ل آ ن ذهبت إ ل ى المدرسه انا اضفت الذهاب معنى الذهاب معنى الذهب اضفته ل ذ ه ا ب إ ل ى ا ل م د ر س ة اضفت المرور إ ل ى زيد يعني ا ل إ ض ا ف ة والجر بمعنى واحد يعني هنا الإضافة ل ي س ا ل م ر ا د ب ه ا ا ل إ ض ا ف ة التي ا ا ا ص ط ل ل ح ي ة تتكون من مضاف ومضافه إ ل ي أضفت الشيء الى ش ي ء إ ل فلان يعني نسبته إ ل ي ه طبعا أ ي ض ا حروف جر ل أ ن ه ا تجر ا ل أ س م ا ء الذي بعدها ا ل ت س م ي ة سببها يمكن أ ن يكون أ و ل ا ل أ ن ه ا تجر مع ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ا ل أ س م ا ء و ل أ ن ه ا تجر ما بعدها ويظهر أ ث ر الجر ب و س ط ة ا ل ك س ر ة ل ع ر ا ا الكسره ة أ ن ا ع ل ا معالجر ة ل ى فسميت حروف الجر وحروف ا ل إ ض ا ف ة عرفنا ا ل إ ض ا ف ة وعرفنا الجر في ا ل إ ض ا ف ة يعني الاستاد تسند ت معان ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ا ل أ س م ا ء التي دخلت عليها والجر يعني جر معان ا ل أ ف ع ا ل إ ل ى ا ل أ س م ا ء وجر ا ل أ س م ا ء أ ي ض ا وظهور ا ل أ ث ر الذي هو ا ل ك س ر ة وهي عشرون حرفا عشرون حرفا إ ج م ا ل ا المختلفه ف ي والمتفق عليه والذي يعمل في بعض اللغات العرب والذي يعمل في جميع اللغات ل أ ن هناك بعض اللغات تستخدم بعض الحروف للجر ولكن لا يستخدمها العرب في لغات أ خ ر ى لا يستخدمها العرب في لغات اخرى العشرون حرف ا ل أ و ل الباء الباء عامل ي ت س ل ط على ما بعده في ع م ل في ه الجر وله طبعا معاني ن أ ت ي عليها في ما في الكتب التي هي أ و س ع من هذا الكتاب ن ح و آ م ن ت بالله وبه لابعثنه امنت بالله ا ل آ ن الباء جره معنى الايمان إ ل ى مدخولها الذي هو اسم الجلاله الباء حرف جر طبعا الحروف كلها م ب ن ي ة لا حظ لها في ا ل إ ع ر ا ب كيف أ ح د د ما بني عليه الحرف من ف ت ح ة أ و ض م ة أ و ك س ر ة أ و سكون ا ل أ ص ل في تحديد الحركه أو التي بني عليها الحرف النطق آ م ن ت ب بالله وقد تكون م ك ت و ب ة لمن يبصر ا ل ح ر ك ة مكتوبة فيبصرها الشخص ويقول الباء هنا تحتها ك س ر ة فهي إ ذ ن م ب ن ي ة على الكسر ولكن النطق حكم على ا ل ك ت ا ب ة المطق حكم على الكتابة على حكم يمكن أ ن توجد حركه بغير محلها ه لا ه ذ البناء ت ع ر م ل هل العمل م ب ن هنا لا يعتبر ليس عمل البناء ليس إ ع ر اعرابا ب البناء ا ليس إ ولكن هناك بعض المبنيات ت أ ت ي في موضع بعض المعربات فنقول عنه مبني جاء في محل المعرب والمبنيات طبعا م ح ص و ر ة في س ب ع ة أ ب و ا ب ستمر علينا ف ي ع ل م ا ل ن ح وذلك و سهل حفظها المبنيات م ح ص و ر ة في س ب ع ة أ ب و ا ب يعني البناء أ ص ل ا ليس اعرابا ولكن قد ت أ ت ي بعض المبنيات التي هي أ س م ا ء أ و أ ف ع ا ل في موضع ا ل م ع ر ب ا ت فنقول مبني في محل جر مثلا مبني في محل رفع يعني هو مبني جافي محل ا ل م ج ر لكن الحروف لا يمكن أ ن ت أ ت ي في محل ا ل م ع ر ب ا ت أ ب د ا ولك ذ الحروف مبني محل ا و إ ع ر ا ب ن ولا يحل محل ا ل م ع ر ب الذي يحل محل ا ل م ع ر ب ا ت ا ل أ س م ا ء المبني ة و ا ل أ ف ع ا ل المبني ة واضحه الفكره يعني البناء ليس إ ع ر ا ب ا ولا يتناول ه الكلام ولا يتناول ه الكلام الذي بين أ ي د ي ن ا نظري ة ا ل عوامل سواء في كتاب ا ل ج ر ج ا ن ي أ و في كتاب البركوي لا تتحدث عن البناء ماشي إ ذ ا أ ق و ل ب ب ا ل ل ه الباحر ء ف جر مبني على الكسر قلنا الفهم القاعد ة هو الحكم الذهني ثم ا ل نطق الحكم على الكتاب ة ثم الكتاب ة ا ل ت ي ه ي في ا ل د ر ج ة ا ل د ن ي ا أ ح ي ا ن ا ا ل ش خ ص قد ي ع ت م د ا ل ك ت ا ب يكون ه ل ا ك اشخاص يمكن ان ي ك و هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ا ل ك ت ا ب ة تخطئ و ت ص ي ب ا ل ن ط ق أ ك ث ر إ ص ا ب ة من ا ل ك ت ا ب ة القاعدة ا ل ذ ه ن ي ة المحفوظة ه ي ا ل ص و ا ب ا ل ذ ي ل ا ي ع ت و ن ه ا ل خ ط أ إلا م ن حيث س و ء الحفظ ب خ ا ل يمكن ان يكون ر ن ا ك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص م ن ا ل ي ك و هناك ا ش خ ا اسم مجرو ر ب ا ل ب ا ء و ع ل ا م ة يريه ا ل ك س ر ة و ا ض ح هذه ب ه ي ا ل و ا ع ح ر ف عاطف م بيلبا ن ع ى الفتح ه ل ب ا ء حرف ج ر مبني عالكسر ل ى الها ء هنا ض م ي ر و ا ل ض م ا ئ ر مبني ة ما ع يرى و لا ا ل ض م ا ئ ر كلها مبني ة ل ا ح ظ لها في العراق إ ولكن جاءت في محل جاء في محلل ا م ع ر ف فنقول ا ل ض م ي ر الها ء ض م ي ر متصل مبني عالكسر ل ى في محل جر ب ا ل ب ا ء واضح ا ل ف ك ر ة آ م ن ت بالله وبه ل أ ب ع ث ن اذا أ ن ا أ ع ر ب ت الكلمتين يعني لربما أ ت ى بهذا المثال قصدا لا ما يعني قد يكون قصدا وقد يكون من دون قصد ل أ ن ا ل أ م ث ل الاتي ة لم يتكرر فيها مثل هذا المثال、آه. لكن على كل المثال هذا يعني لو كونه الكتاب تناول نظريت العوامل والثاني مبني او ل أ ل استبعاده يعني من النصح ت ى ل ا ي ش ك ل علينا أ ن ت ا ل آ ن قد تكون فهمت الموضوع لمعلومات س ا ب ق ة في ذهنك عن المبني أ م ا الطالب المبتدا الذي لا ليس له أ ي د ر ا ي ة في ا ل ع ر ب ي ة تشكل عليه ا ذ ل ك يقول الباء اسم مجروب, مجروب الباء ي لكن يقول هذا ك ف إ ذ ا أ ن ا س أ ع ر ب ما يتعلق ببحثنا و أ ت ر ك م ا س و ا ه ما يكره حتى لانه تركت في م ت ا ه ة العرب ا ا ل ب ا ء ح ر ف ج ر الله يسمى يروح ر ف ا ل ج ر طبعا قلنا نحدد نوال ع بنا ء أ ث ن ا ء قراءتنا ا ل ب ا ء ح ر ف ج ر م ب ن ي على الكسر من تبت من كل ذنب من ح ر ف ج ر م ب ن ي على السكون من نطقها من كل من حرف جربت على السكولا ن م ح ل ل ه م العرب ك ل اسمه ي ر اسم و ب من وعلامه ج ر ي ر الكسر ة اسمه م ج ر و من ه ذ ه م ب ن ي ة على السكون ولكن إ ذ ا اذا ياء بعدها حرف ساكن ت ح ر ك بالفتح من الرجل تقول خ ر ج ت منى من, من ا ل ب ي ت وما تقول من البيت ف تصبح ان ل و نمتوح ف ة ا ل ح ر ك ة ا ل أ ص ل ي ة هي ح ر ك ة ا لتتبت ي ث على آ خ ر ا ل ح ر ف من دون أ ن يتصل به شيء من هو م ب ن ي على السكون ط ي ب م ن البيت ن ق و ل من ح ر ف ق ر من ب ي على السكون و ح ر ك ب الفتح ل ا ل ت ق ا ء ا ل س ا ك ن ي ن ل أ ن ه الفل ا بيت س ا ك ن ة ونون ا ل س ا ك ن ة الساكن لا يمكن الانتقال منه إ ل ى ساكن آ خ ر ل أ ن ه فتح الفم أ و انطباق الفم الاسكان يعني فتح من طيب أ ن ت ا ل آ ن تنفتح شفتيك و ي أ ت ي اللسان في مخرج النون لا يمكن أ ن تنتقل إلى س الى ك ن إ ا إ ل متحرك أضرب طيب الفم انطبق كيف ينتقل اضرب كيف انطبق طيب إلى ساكن ن نقول ن آخر يحرك لذلك ل ك ي أحد ا ا س كي يتمكن ا ل ا ن ا ن من انتقال الحرف ا ل آ خ ر لو قلت من لا يمكن أ ن تنتقل إ ل ى الا من, من أ ق ف ثم أ ب د أ أ م ا أ ن أ ص ل الكلام ببعض هذا ه مستحيل、مم. وذلك يحرك بالفتح التقاء الساكن واضحه ذ ه الشيخ و ا ل ث ا ل ث نحو إ ل ى و ا ل ث ا ل ث إ ل ى إ ل ى حرف ج ر طبعا إ ذ ا كان آ خ ر ا ل ك ل م ة ألف فهي ما وكانت ا ل ك ل م ة م ب ن ي ة فهي م ب ن ي ة على السكون ا ل أ ل ف ت ع ن ى السكون ا ل أ ل ف ت س ا و ي السكون إ ل ى أ ل ف يعني س ك و ن إ ل ى حرف جرم بدعى ن ل السكون لا م ح ل ل ه من العرب أ ا اللهي ت تبت الى ا ل ل ه تعالى ا ل ل ه اسم م ج ر و ب إ ل ى وعلى م ج ر ه ا ل ك س ر ة طبعا كونها حروف قد نقول تشكر على كثير من الناس حروف على الناس الجرم من حروف لنحن عندنا نوعان الحروف حروف معاني وحروف مباني في شيء عندنا يسمى حروف المباني أ وحروف الهجاء و هناك ن آ خ ر من ا ل حروف يسمى حروف المعاني فالذي بين أ ي د ي ن ا هو حروف المعاني حروف المعاني قد تكون م ب ن ي ة على حرفه ج ا ء واحد قد تكون م ب ن ي ة على حرفه هجاء قد تكون م ب ن ي ة على ثلاث حروف هجاء على أ ر ب ع ه حروف هجاء على خمس حروف هجاء ولكن هذا هو الحرف و الهجر فهو حرف واحد من حرف ا ل م ا ن ه ك ل من ا حرف و في ا ل ن ح و ه ي ح ر و ف ا ل من ع ا ي التي تبنى من حرف و الهجر ا ا ء ل ا ب ع ع ن يقول ل كففت عن ا ح ر ا م عن ا ل ح ر ا م عن وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين ف إ ذ ا من تحرك بالفتح لالتقاء الساكنين منى وعن بالكسر. تحرك بالكسر طبعا تقول لماذا هذا ي ع ن ه قد يكون السبب يعني دائما ا ل ن ح و لا يؤخذ ع ل ل ي كما جاء ولكن من الحرف ا ل أ و ل منها مكسور فلو كسرت الثاني أ و حركته بالكسر يصبح النطق فيه شيء من الثقل ولذلك قابلت ا ل ك س ر ة ك س ر ة الحرف ا ل أ و ل فتحت الحرف الثاني عن الحرف ا ل أ و ل مفتوح ولذلك يسهل تحريكه بالكسر ل أ ن ا ل أ ص ل أ ن يحرك بالكسر ل ت ق ا ع الساكنين لا ي ل ج أ إ ل ى الفتح إ ل ا في حال و ي د علا ص ر ف ي ة تلجئنا إ ل ى الفتح فمن لو حركت النون بالكسر صار هناك ثقل مني البيت في ثقل أ و لا في النطق أ ن ت ا ل آ ن انطقه فيها ثقل صح أ م ا عن كون الحرف ا ل أ و ل متحرك بالفتح فتحريك الحرف الثاني بالكسر لا يؤدي إ ل ى ثقل انطقه عني ا الحرف لا يوجد ثقل ف ا ل أ ص ل في التحريك التقاء الساكنه للكسر ولكن قد يتجاوز الكسر إ ل ى الفتح لكون يعني لعلا ص ر ف ي ة طيب العامر الخامس على آ خ ر ه أ ل ف وهو ابدع ل ى السكون على حرف جرم أبدأ على السكون نحو تجيب التوب توبت على كل مذنب على كل مذنب على حرف جرم أبدأ على السكون ل ا م ح ل لهم ا ل إ ع ر ا ب كل اسم ما جرم على و ع ل ا م ة ي ر ه الكسر ا ل ظ ا ه ر على آ خ ر ه و ا ل س ا د س اللام ن ح و أ ن ا ع ب د و لله لله اللام حرف جر م ب ن ي على الكسر و الله اسم مجروب ا ل ل ا م و ع ل ى م ج ر ه ال كسر ا ل ظ ا ه ر على آ خ ر ه و ا ل س ا ب ع فيه نحو ا ل م ط ي ع في ا ل ج ن ة في حرف جر م ب ن ي على السكون في ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة ل ل ث ق ا ء ا ل س ك ن ي ن كسر مافي كسر في فيه فيه, فيه ساكن ة ليس ا ء و ل ي الفا ء لكن طيب أ ن تقول ت يعني قد تلاحظ ب ل ا ح ظ ة تقول أ ن ا ع ن ط ق فا ء لانطقيا ع ء في ا ل ج ن ة في لانطقيا ع ء نقول ل ي ا ا ء ل ساكن إ ذ ا كان ا ل ساكن ي ن أ ح د ه م ح ر ف ع ل ة ف ا ل ح ر ف ا ل ع لانطق ة ل ي في ا ل ج ن ة ف أ ن ا ن ط ق فالياء ء ا تكتب ولطق ا ت ن في هذه الحاله ة أما ف ر و ل ك ف ي س ي ا ر ة ف ي سيارة أ ن ط ق ا ل ي في ا سيارة أما ا ل سياره ة ولكن يجب ان يكون هناك ت س ق ا ا ه ولكن ي ن و ا ض ح ة ي ع ن ي أثر ف ي ل ا ا ه ولكن ي ن عدم ا ل ن ط ه ن ا ل ث ا م ن ا ل ك ا ف ه ليس كمثل ه شيء ك مبنى على الفتح كالكاف كا حرف جر مبنى على الفتح المحل على العرب مثلي اسم ي ر و ر بل ا كاف وعلامات جرى الكسر ا ل ظ ا ه ر على آ خ ر ه مثل مضاف الهضم ي ر م ت ص ل مبنى على الكسر في محل جر مضافه إ ل ي ف مثل ه عبر ا ة عن كلمه ت ي لا ك ل م ة ومثل ك ل م ة ا ل ت ا س ع حتى نحو أ عبد الله حتى الموتي حتى حرف جر طبعا ً حتى اليف مبيعات الموتي اسمه يودي حتى وعلا ى ذي ر ك س ر ة ا ل ع ا ش ر ربى ربى ت ا ل ي ي ل ع ن ه ا ل ق ر آ ن ربى ت ا ل ي ي ل ع ن ه ا ل ق ر آ ن ممكن توقف